قوموا بالذكر من الشيطان اليوم بسم الله الرحمن الرحيم إيه الدبال بس فكار Why wow. قُلْ <تصفيق> لَا <تصفيق> Yeah, yep. Hələdiyiniz üçün Now we're going to Ew. Yeah. Shabbat sure. shalom. and uh 129. وتصليات الجحيم وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماء لَمْ يُرْقَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>